وَخَلَقَ مِنْهَا دَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُ مَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا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 وَإِنْ خِثْتُمْ أَلَّا تُقْثِقُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ, لكم من النساء مَثْنَا وَثُلَاثَ وَارْبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا وَآتُوا مِثْلَ أَخْذِ قَاتِهِمْ مِلْحًا فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ م مَر وَلَا تُؤتُ السّْلَهَا أَأَمْ وَلَكُمَُّ جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيامَ وَزُكُُم فِيهَا وَرزقُهُ فِيهَا وَكسُوم وَقُول لَهُم قَوْولًا مَعوفَ وابتلوا اليتاما حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا, فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إصرافا وبدارا أن يكبروا